لفضيله <تصفيق> الدكتور ان فيها عبد الله حق فيها. ولو كان الشيطان يدعو I no. no. Adam heb ik الشمس والقمر إِنَّ فِي <تصفيق> ذَلِكَ لَقَوْلٌ ZANG Well